الجزيرة هالأسيرة صابها ظلم وحيره يا الخليفة طالبينك نردع الكفر وحميرة شرك المتر ودقم يا بعد كل الجزيرة ترعب الطغية عدها ما تشوف إلا غبيرة، ترعب الطغية عدها ما تشوف إلا غبيرة، يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا شرك المترود جمي عدك الجزيرة. ترعب الطغي بعدها ما تشوف الأغبيرة اضربه في عقر دارشتته في كل ديرة خليه يدو قل مدلا صاحب النفس الحجيرة خليه يدو قل مدلا صاحب النفس الحجيرة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا حلف الكفرة بيده واضح بعز الظهيرة مرتكب كل أنه واقض ما بقى منها كبيرة كفر برب عزيز عالم بخاف السريرة ما دار المسكين يومه يصلب النار السعيرة ما دار المسكين يومه يصلب النار السعيرة يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا الموحد في بلاد حالته فيها كثيرة ويسرح الفجر ويا مرحمة لقانا سنتديرة كم اسير فزنازن مرتين مع أسيرة والجريمة نصر دينه بالجهاد احيا الشعيرة والجريمة لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا قايم اللي له وصايم يرتجي هديو بصيرة صارت سجون السلولي ما ول سفيرة واختينا في السجن تشكي تنتخي باهلو عشيرة اما هم دنيا دينية ما بهم حسن وغيرة اما هم دنيا دينية ما بهم حسن وغيرة شيخ لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا شيخهم بالعامي لبس فيه فتاوى هالخطيرة ضلت تالأمة بعدها وشف كدم من غزيرة يطعن بعرض المجاهد جاهده من بطن في سريرة مثل مثل الكلب يلهاذخابي معدو من ضميره مثل مثل الكلب يلهاذخابي معدو من ضميره يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا <سؤال> <أبشروا> يا اهل الجزيرة كلها هي من يسيره وراية جنود الخلافة في سماء الجزيرة، الخلافة في الجزيرة، يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا كلها هي من ورأيت جنود الخلافة في سماء نجد الجزيرة ورأيت جنود الخلافة في سماء نجد الجزيرة شرك المتر قم يا بعد كل الجزيرة تلعب الطغية عدها ما تشوف إلا غبية تلعب الطغية عدها ما تشوف إلا غبية يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا Let's go. Let's